نون والقلم قال لَن كانَ أجْرُ النَّغِيرِ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ نَّضِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ نَبِيَّ إِنك مُلِمُّ إِنَّ ربك هو أَعْلَمُ بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا له تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلا أتل بعد ذلك زنيب أن كان ذمان وبنين إذا تتلى عليه تنسموهم على الخرطوب إنا بلوناهم كما أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طاف وهم نائمون فأصبحت كالصريب فتنادوا المصبحين أن اردوا ولا حرفكم وخافتون أن لا يدخلنا اليوم عليكم مسكين وغدا قالوا إنا لضانون بل نحن مأرمون قال أوسطون كم لولا تسبحون قالوا سبحان لفضيله الدكتور sir. لو كانوا يعلمون ان للمتقين عند أفَنَجَعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَم لكم كتاب فيه تدرسون غن ويل اشيعت اضصارم ترقبوا بالله دنا <تصفيق> وتسألهم أجرا فهم من مغرم مسقلون أم Nope. ZANG